من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليا وراعنا لям لي بألسنتهم بطعم فتى ve lâm onlarmı? Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. Söyleriz. يا الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا نصدق لما معكم من قبل أن نطمس من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا.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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون يؤمنون بالجبت والطاوة ويقولون للذين كفروا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤْلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا